بسم الله الرحمن الرحیم كاف ها یا صاد ذکر رحمت ربك عبده زكريا بهُ نداءً خفيّاً قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَرْضُ مِنِّي وَأَشْتَعَلَ رَأْسُ شَيْبَةٍ وَلَمَّا كُم بِدُعَائِكَ رَبِّ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ بِضَلالٍ وَكَانَتْ مِرْآتِي عَكِرًا وَكَانَتْ مِرْآتِي عَكْرًا فَهَبْ لِي من ويرت من آلي عقوب واجعله رب رضيا يا زكرياء إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له, لم نجعل له من سميا. قال رب أننا يقول لي غلام وكانت مرأة عاهرة وقد بلغت وقد بلغت من الكبر عتية قال كذالك قال رب ك هو عليهن هو عليهن وقد خلقتك من قبل ولم تكو شيئا قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحرام فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوته وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن سلام يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا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 فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّك لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا قالت أنا يكون لي غلاب ولم يمسسني بشر ولم كببيا قال كذلك قال ربك هو علي هيل ولنا جعله آية للناس ورحمة مننا ورحمة مننا وكان أمرا منقضية فحملته فتبذ به ما فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني منت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جديا فكلي واشربي وقربي عينا فإما ما ترين من البشر أحداً فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوماً فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أهوكم رأسه غيريه فاشارت الي قالوا كيف نكلم من كان في المهج صبيا قال انني عبد الله قال ان واجعلني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مبارك دينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شقيا والسلام عَلَيَّ يَوْمَ ولد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 سبحانه إذا قضى أغرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فقتل فلخذب ببيلهم فويل للذين كفروا فويل للذين كفروا مما شهد يوم عظيم أسمع بهم وأنصي. اسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكنهم ظالمون، لكن اليوم في ظلام. الحسرة إذ قضي لهم وهم في غفلة إذ قضي لهم وهم في غفلة يوم وهم لا يؤمنون إن نحن نرد الأرض ومن عليها وإلينا يرجع كَيْفَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا إِذْ قَالَ لأبي يا أبتي تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شيئا يَا أبتي إن جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا ابتي انني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراغبنا تعنانيتي يا إبراهيم لئلا تتهيل أرجمنك وهرجني ملياً قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِحَفِيْظٍ وَاعْتَذِنْ لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ربي رَبِّي وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيئا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا سَأَنَصِدَقٍ عَلِيَّ وَذَكَرَ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصاً وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًّا وَنَادَينَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ لِيَمَنِ وَقَرَّرَ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَذَكْرُهُ فِي الْكِتَابِ اسْمَاعِيل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وكان يامر أهله بالصلاة والذكاء وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيئا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبئين من ذريّة آدم من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل, وإسرائيل ومن من هدينا واجتدينا إذا تتلى عليهم آيات مانخر خرر خرر سجدا و بوكيا فخلف من بعدهم غلف نظر الصلاه واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنة عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیر إنه كان وعد ماتيا لا يسمعون فيها لغوة إلا سلاما ولهم رزقهم فيها مكرة وعشيا تلك الجنة نَتُلَّتِي نُورَتُ مِنْ عِبَادِنَا مَا كَانَتْ مِيَّا وَمَا نَتَنَزَّلُ إلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُمَا بَيْنَ أَيْدِيْنَا لَهُمَا بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَمَا خُلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا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 هم والشياطين، الشیاطین ثم لنهضرنهم حول جهنم جثیا ثم لننزعن من كل شیعتن ایومو اشد على الرحمن عتیا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أُولُو الْأَصْحَابِ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَاجِدٌ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا وَإِنْ مِنكُمُ إلا وَارِدُهَا كَانَ على رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا وَإِنْ مِنكُمُ إلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ من نجى الذين تقوا ونذروا الظالمين، ثم من نجى الذين تقوا ونذروا الظالمين فيها جثية.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 أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكمهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من ضلالات فلم الرحمن مدى حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هدا والباقيات الصالحات خير والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب خير عند ربك ثواب وخير کفر رب آياتنا و قال لَأُوتِينَ مَلَوَ وَوَدَدَ الْطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِتَ خَذِعِ الْرَّحْمَنِ عَدَّ كَلَّا سَنَ توب ما یقول و نمد له من العذاب مدد و نرث له ما یقول و یاتینا ثردا من دون الله آلیا يكونون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدة ألم تر أنما أوصل الشياطين على الكافرين تؤذوهم أذى فلا تعجل عليهم إن ما نعد لهم عدا يوم نأشر المتقين إلى الرحمن وكدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا لِدًا يَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرُضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا أَنْ دَعَوْ لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا اي يتخذ ولدا ان كل ما في السماوات ولارض الا, إلا رحمان عبدا من قد احصوا وعدهم عذا وكل مو يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل سيجعل لهم الرحمن ودى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر ليتبشر به المتقين وتدبر به قوم اللذاء وكمهلتنا قبناهم من قرن هل تحس منهم هل تحس منهم من أحد وتنسمع لهم ركزا